فهذا السائل من يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا قال طالب علم بذجعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث فهل يلزم من قوله بالذجعة تصوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا معنى لا يثبته نتالى مستبعا لا يثبته ولا بالعلم ولا يتصلب عليه لأنه إذا تصلب عليه تتأثر كله بشيء تأثر بمعلمه فلوى بالاجتهاد عليه يوجد الثالث ثانيه الهو ان جالكه ان نتبعه زيارته والذهاب اليه حيث ان يشري شره على من جالفه وصالقه